بَاحِي وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ لِتَهْتَدُوا بِجَافِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قُلْ فَأَنذِرُوا قَوْمَنَا الْآيَاتِ لَقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمِنْهَا ومستودع قد فصلنا لقوم ومستودع قدفنس كلن اياتي لقوم يفقود وهو الذي انزل من السماء رنجنَا فيجينَ فَتَكُ شيءَي فَأَقْ رَجن مِنهُ خَطرا فَأقْ رجن مِنهُ خَاضًا غرج مِنهُ حَبًا م تَراكِبَ لَيَمِينٍ ظَلِيقٍ وَنْدَانِ يَسُ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَازٍ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَازٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانُ مُثْلَذًا وَغَ متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم وَجَعَلُوا لِلَّهِ فُرَكَاءَ الْزِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السلام ثمَم وَاتِ وَأَوضِ يَقُ لَهُ وَلَذُ وَرَن تَقُللَهُ صاحِبَةُ وَالْخَلَ قَنْكُ شيءَ وَالْخَلَ قَنْكُل شيءَ وَغُو بِكُ